اللهم اجعل ما علمتنا حدة لنا لا حدة علينا يا رب العالمين اللهم تطينا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى على أسباب الإجمال ووقفنا عند السبب الرابع وهو اشتراك التأليف والمقصود باشتراك التأليف اشتراك الألفاظ في الاجتماع وتألوفها مع بعض وإن كان كل لفظة على حداتها ليس في ليست مجمله وإنما حصل الإجمال من انضمام الكلمات إلى بعض واجتماعها مع بعض فاشتراك التأليف معناه اشتراك الألفاظ في الاجتماع والألفة وانضمامها إلى بعض فينتج من ذلك إجمال وإن كانت كل كلمة على حذتها ليست مجملة ومن أنثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى وترغبون أن تنكحوهن فإنه يحتمل أن يكون معنا وترغبون في أن تنكحوهن ويحتمل أن يكون معناه وترغبون عن أن تنكحوهن وكل كلمة من كلمات هذه الآية الكريمة ليس فيها إجمال وإنما حصل الإجمال من تألف الكلمات مع بعض فهذا مقصود المصنف رحمه الله بقوله السبب الرابع اشتراك التأليف فالمراد بالتأليف هنا تأليف ماذا تأليف الألفاء والتأليف معناه الاجتماع فالاشتراك هنا هل حصل الكلمات أو أنه حصل بسبب اجتماع الكلمات مع بعض والجواب على هذا أنه حصل بسبب اجتماع الكلمات مع بعض وإلا فكل كلمة من هذه الكلمات بينة ليست مجملة وبهذا تدرك الفرق بين السبب الرابع والسبب الأول فإنه ذكر أن السبب الأول من أسباب الإجمال ما هو الاشتراك والمقصود به الاشتراك في اللفظي. وأما السبب الرابع فالمقصود بالاشتراك فيه الاشتراك في تألف الكلمات واجتماعها مع بعض والمثال الذي ذكرناه آنفاً مثل به ابن السيد البقل في كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف وهو كتاب جيد ينبغي للقالب العلمي أن منه وقد عني ببيان أسباب الاختلاف اللغوية وشيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله في كتاب ربع الملام عني ببيان أسباب الاختلاف الشرعية فهذان الكتابان يكمل أحدهما الآخر في بيان أسباب الاختلاف لابن السيد البطل يوسف وقد مثل المصنف رحمه الله لهذا السبب بقوله سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإن هذه الآية مجملة ولهذا وقع فيها الخلاف بين السلط من الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم وكل كلمة من كلمات هذه الآلة الكريمة ليس فيها إجماد بل معناها بين واضح فكلمة أو بيّنة ليست مجملة وكلمة يعفو بيّنة ليست مجملة وكلمة الذي وكلمة بيده وكلمة عقده وكلمة النكاح فهذه الكلمات كلها ليس فيها اشتراك فليس فيها اجمال وإنما حصل الاجمال من تألقها واجتماعها مع بعض ولهذا كما قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير من بيده عقدة النكاح وذلك على قولين القول الأول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الآخر أن الذي بيبه عقدة النكاح هو الأد وهذا هو مذهب المالكية وانبنى على هذا الخلاف في تفسير الذي بيبه عقدة النكاح خلاف آخر سلام وهو أن المرأة إذا عقد عليها عقد نكاح ثم طلقها الزوج بعد أن فرض لها مهر بعد أن سمي لها مهر وليست الفرقة من جهتها ليست الفرقة من قبلها فإنه يثبت لها نصف الصداق ويسقط نصفه الآخر واختلف القاه في من له الحق في إسقاط نصف المهر هل هو الأب أو هو الزوج وذلك بناء على اختلافهم في الذي بيده عقدة النكاح فمن قال الذي بيده عقدة النكاح هو الأب كما يقول المالكية قال للأبي أن يسقط نصف المهر المسمى عن الزوج لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح والذي بيده عقدة النكاح عندهم هو الأب وقال جمهور الفقهاء ليس للأب ذلك وإنما هو للزوج وذلك بأن يعفو عن النصف الذي له ويجعل النهر كله للزوجة لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح في قوله سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فذهب المالكية إلى أن للأبي أن يسقط نصف المهر ويعفو عنه ليعود إلى الزوج واستدلوا على ذلك بهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن الجمهور من الحنبية والشافعية والحنابلة يجيبون على هذا بأن قوله سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لفظ مشترك بين الأبي والزوج وسبب الاشتراك هو التأليف وهذا هو الشاهد هنا سبب الاشتراك هو في الآية كما أوضحنا فالآية مترددة بين أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الأب وأن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وما دان أنها محتملة لهذين المعنيين فإنه لا يصح الاستدلال بالآية على أن الأب له أن يسقط نصف المهر. لأن القاعدة أن النص إذا تقرق إليه الاحتمال بطل به الاستجار فيقولون الآية محتملة لأن يكون الذي بيده عقدة النكاح والأب كما تقولون يا معاشر المالكية ومحتملة لأن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كما نقول نحن ولا مرجح لأحد هذين الاحتمالين فلا يصحت الاستدلال بها على ما ذهبتم إليه لأن الاحتمال إذا ورد إلى النص يمنع الاستجلال بها إلا أن المالكين يجيبون على هذا الجواب وهو أن سياق الآية يدل على أن المراد على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ويوضح المعنى الذي ذهبنا له والسياق مرشد للمقلوب ومبين للمقصود ووجه ذلك يعني كيف دل صياق الآله على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأذف قال وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وَإِن قَلَّلْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِسْخُ مَا تَرَكْتُمْ وَهَذَا خِطَابٌ لِمَنْ هَذَا خِطَابٌ لِلأَزْوَاجِ ثُمَّ خَاطَبَ الزَّوْجَاتِ فَقَالَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ من الزوجات ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح والذي بيده عقدة النكاح شخص ثالث ليس هو الزوج وليس هو الزوجة فيكون هو الأكثر فإذا قال السياق الآية يدل على ما ذهبنا له، وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب وليس الزوج. ولا تكون الآية الآية مترددة بين المعاني، بل المعنى الذي ذكرناه معنى الراجح وهو أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأبو لا الزوج، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب في الآية ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الزوج في قوله سبحانه وتعالى: وانطلقتهن من قبل أنتم سوهن وقد فرطتم لهن فريغة فنصف ما فرطتم. والنوع الثاني هو الزوجات في قوله. إلا أن يحفون والنوع الثالث الأكد في قوله أو يعفو الذي بيده عخلة النتاح وما دام أن سياق الآية يحدد المعنى ويبينه فإن الآية لا تكون مجملة ولا يكون فيها اشتراك في الكأليف لا يكون في الآية اشتراك في التأليف، فاشتراك التأليف إنما يكون على قول من، على قول جمهور الفقهاء. أما المالكية فلا يرون أن الآية فيها اشتراك في التأليف. عباد الله، قال في صلاة عاشر، السفارة اشتراك التأليف، مثال من رجال أصحابها. إذا طلق قبل البناء يعني قبل الدخول في قومه تعالى ويقول أصحاب الشافعي أتاقا للحنتية والحنابلة لأن الزوج هو الذي بيده العقد والإبرام والهدم والنقض تفسق عليه أنه بيده عقدة مكح. ما الجواب الأصح أن نسق الآية؟ أن نسق الآية يعني أن سياق الآية يدل على. فنسف ما كردتم يا من? ايها الازواج? نسف ما كردتم ايها الازواج? نعم. ايها ما الا من Come yeah, تركيب اللفظ المفصل والمراد به أن يجعل اللفظ المفرد مركبا فهذا المقصود بتركيب المفصل أن يجعل اللفظ المفرد مركبا و لم أقف عند غير المصنف رحمه الله من الأصوليين أنه ذكر من أسباب الإجمال تركيبا مفصل فهذا من الأشياء التي انفرد بها المصنف رحمه الله فيما وقفت عليه فالذين تقدموا على المصنف من الأصوليين والذين جاءوا من بعده لم يذكر أن ذلك من أسباب الإجمال وإنما هو شيء ذكره المصنف رحمه الله ولعله استفاد ذلك من كتب الفقه فإنه أصولي ثقيف ومثل المصنف رحمه الله لهذا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النبيل ثمرة قال تمرة قيبة وماء طهور فقد أخذ الحنفية من هذا أنه يجوز الوضوء بنبيل التمر في السفر أخذوا من هذا أنه يجوز الوضوء بنبيل التمر في ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الحديث المروي السابق بأن النبي ما ماء طهور يجوز الوضوء الوضوء به فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على النبي بأنه ماء طهور والطهور يجوز لله والماء الطهور يجوز للإنسان أن يتوضأ به وقبل أن القراء ما ذهب له جمهور الفقهاء من الجواب على هذا الاستدلال فإننا يحسن بنا أن نبين معنى النبيذ والنبيذ فعيل من النبذ وهو الطرح فهو فعيل بمعنى مفعول مثل جريح بمعنى مجروح والمراد به أن يطرح التمر أو نحه في ماء ويترك حتى يشتد ويقذف بالزبد. فإذا بلغ هذه الحال هل يجوز المرور به أو لا يجوز المرور به؟ ذهب الحنبية كما عرفنا إلى أنه يجوز الوروء به وقيد ذلك بالسفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وماء طهور والماء الطهور يجوز الوروء به إلا أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن النبيل لا يجوز الوضوء به لأنه قد خرج عن مسمى الماء والله سبحانه وتعالى قال فلم تجد ماء والنبيل ليس بماء وما استدل به الحنابية أجابوا عنهم ثلاثة وجوه قد ذكر المصنف رحمه الله أحدها وهذه الثلاثة هي أولا أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه غاويا مجهولا ولأنه ورد فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه حضر هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن تمرة طيبة وما أنطهد وابن مسعود رضي الله عنه لم يشهد ليلة الجن كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله أنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وودهت أني كنت معه فهذا الحديث ضعيف لهذين الأمرين الأمر الأول أن والأمر الثاني أنه ذكر فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن لما قال هذا الحديث له وابن مسعود رضي الله عنه لم يشهد ذلك الوجه الثاني أن هذا الحديث منسوخ بالنصوص التي تدل على تعين استعمال الماء كما في قوله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء تتيمه لأن هذه الآية أين ذكرت في سورة المائدة وسورة المائدة كلها مدنية وهذا الحديث على فرض ثبوته كان متى؟ كان ليلة الجن وليلة الجن كانت بمكة ولا يمكن الجمع بين الآية وهذا الخبر على فرض ثبوته فيتعين القول بأن الآية ناسخة له وهذا الجواب مبني على القول بأنه يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن والوجه الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله وأرجو أن تنتبهوا له لأنه محل الشاهد هنا وهو تركيب المفصل وذلك بأن يجعل اللفظ المفرد مركبا فنقول أو نقول فيقول المصنف رحمه الله في هذا الوجه إن هذا الذهب وهو قوله صلى الله عليه وسلم كمرة طيبة وماء طهور يحتمل احتمالين الاحتمال الأول أن النبيل المسؤول عنه مركب من شيئين أن النبي مركب من شيئين الشيء الأول تمرة طيبة والشيء الثاني ما أنقهه وإذا كان كذلك إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح الاستدلال بهذا الخبر على صحة الوضوء بالنبي لا يصح أن يستدل بهذا الخبر على أنه يصح أن يتوضأ بالنبي تبِع لي ماذا؟ لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاحتمال أن يبين أن النبيذ مركب من شيئين الشيء الأول تمرة طيبة والشيء الثاني ماء طهو وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح الاستذلال بأن النبيذ يجوز الورؤ به لأن الماء اختلط بالتمرة الطيبة وخرج عن مسمى الماء والوضوء إنما يصح بماء هذا الاحتمال الأول وعلى هذا الاحتمال عرفنا أنه يصح استدلال الحنفيه أو لا يصح أنه لا يصح لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن النبي مركب من تمرة طيبة ومن ماء طهور الاحتمال الثاني هو أن اللغة مفرد بمعنى أن النبيل بعد اختلاط الماء بالتمر يكون ماء طهورة أن النبيل إذا اختلط فيه التمرة الطيبة بالماء الطهور يكون ماء طهورة وعلى هذا الاحتمال يصح استدلال الحنقية أو لا يصح على هذا الاحتمال يصح استدلال الحنفي فهذان احتمالا أحدهما يترتب عليه أنه لا يصح الوضوء بالنبيل والثاني يترتب عليه أنه يصح الوضوء بالنبيل فهذان احتمالان ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيكون الخبر ها يكون الخبر مجملا وهذا في تركيب المفصل كما قال المصنف رحمه الله السبب الخامس تركيب المفصل هذا فيه تركيب لمفصل لأن قوله تمرة قييبة هذا مفصل أي أنه مفرد وقوله ماء أنطهور هذا مفصل لأن أي أنه مفرد فإذا ضم ما إلى بعض صار الكلام مفصلا أو مركبا صار الكلام مركبا إذا ضم قوله كمرة طيبة إلى قوله ماء طهور فإن الكلام يصير فإن الكلام المفصل يصير مركبا وهذا من أسباب الإجمال أي تفصيل المركب من أسباب الإجمال واضح هذا الوجه وليس واضحا وهذا له نظير بل له نظائر منها أن الخمسة مثلا مركبة من عدد زوجي وهو اثنان وعدد فردي وهو ثلاثة، ولا يخفق على الاثنين أنها خمسة. ولا يصدق على الثلاثة أنها خمسة فكذلك النبي مركب من تمرة طيبة ومركب من ماء طهور ولا يصدق عليه أنه فهام أنه ماء طهور وكذلك من نظائره أيضا كل شيء تركب من عدة أشياء الأطعمة والألبسة ونحو ذلك فالطعام المركب من نوعين لا يصدق عليه لا يصدق على كل واحد من النوعين اسم هذا الطعام فتركيب المفصل أي المفرد إلى بعض سبب من أسباب الإجماع. وأجاب الخانفية الذين يقولون بأن النبي لا يجوز الرؤى به بأن المع بأن الاحتمال الثاني أرجح لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبي فيردح ذلك أن النبي ما انطه يجوز الورود به والجواب الذي ذكره المصنف وذكره الحنفيه مفرع على القول بأن الحديث ثابت. لكن الذي ذكره المحققون من أهل العلم هو أن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرط النص حتى يصح الاستدلال به أن يكون مقبول السند أي صحيحا أو حسنا أعد الله بي. تركيب التركيبات الشعريه المفصل المفصل هذا وصف لأي شيء لشيء مقدر وهو له أي تركيب لهوي المفصل والمراد بالمفصل هو المفرد لأن التركيب يقابله الافراد نعم ومثال التمر قيدوا الأحناف بكتوبهم الفقية بأن يكون في السفر. <تصفيق> هذا وجه الاستدلال به، والماء الطهور يجوز الوصول به. نعم. يقول أصحاب المصنف وهم. المالكية وفقاً للشافعية والحنابلة. هذا يحتمل نعم يحتمل احتماله. الاحتمال الأول أن يكون الوثيقة نعم. وهذا له منها أولاً. نظائره أيضا قولوا إن نعم ومثله مثله كل شيء تركب من عدة أشياء كالطعمة والألبسة والآلات ونحو ذلك. للمن للحنفية. لا يتم والاستدلال للحنفية بالخبر الا اذا كان يخضق مفردا. نعم فهذان احتمالا اه يتردد اللفظ بينهما ولا مرجح بينهما. فيقول الحنفية جوابا على هذا بل هناك مرجح. نعم. والجواب يعني الحديث يعين أحد الاحتمالين وهو أن المراد به التفصيل أي الانفراد لا الترتيب لا. السبب الثالث والأخير من أسباب الإجمال عند المصنف هو تفصيل المركب وهو عكس الذي قبله ومعناه أن يجعل اللفظ المركب مفردا ولم أقف على أحد من الوصولين ذكر هذا أيضا من أسباب الإجمال وإنما هو شيء ذكره المصنف رحمه الله وقد مثل لذلك بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أما النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وأتم على العمامة فقد أخذ من ذلك. المالكية والحنابلة في المشهور من مذهبهم أي من مذهب الحنابلة أنه يجب تعميم جميع الرأس بالمسح أنه يجب تعميم جميع الرأس بالمسح في الوضوء وأنه لا يكفي مسح بعضه دون بعض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس العمامة مسح على ناصيته ولم يكتفي بذلك وإنما أكمل على العمامة ولو كان مسح بعض الرأس مجزئا لأقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المسح على العمامة فهذا الحديث وهو حديث المغيرة رضي الله عنه أخذ منه المالكية والحنابلة في المشهور من المذهب أنه لا بد من تعميم جميع الرأس بالمسح في الغر، وأنه لا يجزئ على اقتصار على بعضه، ووجه استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الناصية لم نمسح على ناصية لم يكتف بذلك وإنما أتم على العمانة. فدل ذلك على أن الرأس يجب استيعابه بالمسح وذهب الحنفية والشاجعية إلى أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء وهو أيضا رواية عند الحنابلة واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وقالوا إن الباء في الآية حرف يدل على التبعير أي امسحوا بعض رؤوسكم وليس المقصود مناقشة المسألة وإنما المقصود بيان إنما المقصود بيان مراد المصنف رحمه الله ثم يجيبون عن حديث المغيرة ابن شعبة الذي استدل به من المالكية والحنابلة في المشفوق يجيبون عنه بأنه يحتمل احتمالين، وذلك على ما قرر المصنف رحمه الله يجيبون بأنه يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه جمع بين المسح على الناصية والمسح على العمامه في وضوء واحد وعلى هذا الاحتمال يصح استبدالكم يا معاشر المالكية والحنابلة. فهذا الاحتمال الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المسح على الناصية والعمامة في وضوع واحد وإذا ذهبنا إلى هذا الاحتمال فإنه يصح فإنه يجب تعميم جميع الرأس بالمسح في الورق والاحتمال الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصيتي في ورو ومسح على العمامتي في ورو آخر وهذا هو محل الشاهد لأن فيه تفصيلا للمركب فالحديث أنت معي الحديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة وهذا لفظ إيش لفظ مركب وعلى هذا الاحتمال الثاني فقد فصلنا اللفظ المركب فجعلنا المسح على الناصية واردا في حديث والمسح على العمامة واردا في حديث آخر. وتفصيل المركب سبب من أسباب الإجمال عند المصنف رحمه فهذا احتمالا ولا مرجح بينهما فيكون اللغة مجملا وسبب الإجمال هو, هو تفصيل المركب لكن المالكية والحنابلة لم يسكتوا على هذا وأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الاحتمال الأول أرجح وسبب رجحانه هو أن المغير بن شعبة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى ناصيته وعمامته في ورؤ واحد فلا يجوز لنا في هذه الحال أن نفصل المؤكب هذه ستة أسباب للإجمال أوردها المصنف رحمه الله وقد أورد غيره من الأصوليين أقرأ من هذا أقرأ. على رحمه الله. من أصحابنا على أن الله في المشهور من مذهبينه. كل أصحاب أحمد بن حنبل ليست ليست في رواية ليست هي المشهورة نذهبين، وكذلك يقول الحنفي والشافعي يعتلب أن يكون هذا الموعظ ويعتلب أن يكون الموعظ مسحة عصي في بيو مسحة عين في ومع هذا طيب فأي الاحتمالين يكون فيه؟ <تصفيق> مع الله المركب مبصلا الاحتمال الثاني نعم ومع هذا ذلك على مين من الصالح على والجواب للاصحاب أصحابه فيه راي ثاني ليس معنا هو الواحد فهذه الرساله اللي مالها نعم ونقف عند هذا الحب الله وعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين